غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى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 اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله ونذكر آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا فعال لما يريد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 يا خير الناصرين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا ارحم الراحمين يا وارث الأرض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد الرسول المجتبى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 وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يفل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك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 ولا تجعلنا ممن يقرؤه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقرأ حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله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 اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى واغفر لنا الآخرة والأولى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنك تعلم أن لنا آباء وأمهات وإخوان وأخوات وأقارب وأهلون وأخالل قد حال الموت بينهم وبين ادراك هذا الشهر اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين واجمعنا بهم في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلينا أن تعطيه من الخير فوق ما يرجو وأن تصرف عنه من الشر فوق ما يحذر اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا المسجد أن تعافيه وأن تعفو عنه ورضيه وارض عنه.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 اللهم اجعل رزقنا رغدا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق بالحق منا وولي أمرنا، اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار اللهم أغثنا اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك